فلينظر الْإِنْسَانُ مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل الثراء